إن شاء الله أن محمدًا عبده واصوله سلواته الله وسلامه عليه وعلى من تبه هديه واستنى بسلته إلى يوم الدين أما, أما بعد بقية ليالي هذه الليلة المقبلة بإذن الله يجل وعلا هي الليلة الخامسة عشر وأربع ليالي أو, أو خمس ليالي وندخل بإذن الله يجل على في العشر الأخيرة من رمضان من والعشرة الأخيرة من رمضان فيها خصوصية لأن النبي صلى الله وسلامه عليه كان يتحوى فيها ليلة القدر في الليالي الوترية وليلة القدر قال الله جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خيو من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن بهم من كل أمر سلام هي حتى موتنا الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحوى هذه الليلة فأمر بتحريها في الوتر من الليالي يعني ليلة 21 الليلة 23. الليلة الليلة ليلة يعني ثلاثة وعشرين ليلة وخمسة وعشرين شاء الله طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان يشتهد في العشر أيام كلها وكان يشتهد في الودف أكثر من غيره يعني هو كان يشتهد في العشر أيام عليه الصلاه والسلام لكن في في الليالي الوتريه يشتهد أكثر من من غيرها صلى الله على أن يتم علينا وعليكم النعم وان يجعلنا واياكم من عباد المقبولين من عباد مقبولين في هذا الشهر وأن يجعلنا وإياكم من أهل ليلة القدر صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا وإياكم جميعا لقيام ليلة القدر ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنب كما, كما ثبت ذلك في الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها دركات رمضان وكلها خيرات رمضان موسم عظيم من أجمل مواسم العم لو يعني لو لو أدام الناس فيه الفكرة لكان والله هو من أجمل أيام العمر لأن في الحقيقة أجمل أيام عمرك هي أيام الطاعة وأيام توبتك لله سبحانه وتعالى رمضان نقطة فصلة بينما قبله وبينما بعده وهذا هو شأن الموفقين شأن أهل التوفيق إن عندما يأتي رمضان يكون مرحلة فصلة في حياتك يغير مجرى الحياة كثير الحمد لله من آه إخواننا آه رمضان غير مجرى الحياة فضل الله سبحانه وتعالى من توفيق الله عز وجل وعلى ذلك رمضان يجعلك أنك مختفى صلة بين, بين العمر السابق قد يكون العمر السابق في غفلة في تضييع تضييع للفرائل تضييع لأوامر الله سبحانه وتعالى تضيع لي لحرمات الله سبحانه وتعالى في يأتي رمضان يحنس اعتدال فضل الله جل وعلا أيضا رمضان نقطة ومن أول السطر ما هي نقطة ومن أول السطر نقطة ومن أول السطر يعني انت ودمت على الحياة السابقة أغلقت عليها حياة الغفلة، حياة الضيع، حياة اللي أنت بتنام وتقوم وتنام وتضيع أوقاتك وفي الحقيقة تضيع الأوقات هو تضيع للعمر، وقتك هو أنفس ما لديك، لأن على قدر العمر في الدنيا سيكون مكانك إما في الجنة وإما في النار، على قدر الساعات التي قال الله جل وعلا، على قدر الساعة التي سمها الله سم الله جل وعلا الدنيا ساعة، سبحان الله، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يأفكون لم تبدو الدنيا مع الآخرة إلا ناسع سع ساعة. ساعة مقدامه الزمن يسير جدا إذا رمضان نقطة من أول السطر وأهم شيء في نقطة من أول السطر دي نهيك عن الغفلة والمعاصي وكلام ده لا أنا رمضان نقطة من أول السطر في إيه في تغيير الميزان عندك ميزان الفهم ميزان القدوة ما هي الم... ما هي الموازين انا اسال نفسي وانت تسال نفسك ما هي الموازين عندك في اختيار قدوتك هل مثلا لعيب كره لاعب الكره مثلا هو قد يكون قدوة? بعض الناس لعبت كره هم عندهم النجوم بعض الناس قدوات عندهم فنانين والفنانات اسال الله السلامه والعافيه وهؤلاء يعني يعني يعني صلى الله جل وعلا أن ي, أن يوضهم إلى إلى جدّة الطريق رداً جميلاً لأنه لما يتخذ قدوة مثل هذا يعني يبقى هو حيسيب على نفس النمط الطيور على أشكالها تقع صحيح كتير مؤه كانت في مكة تضحك الناس هي كانت تجلس مع النساء هي هي يعني فكاهياً يعني هي تستطيع انها تحول المجلس الى فكاهة. لما هاجرت هذه المرأة من مكة وكانت رأي مسلمة. بس عندها كانت طبعة فكاهة. وبالمناسبة لفكاهة مش حوامين. فكرش الناس الانتزام داع كلهم كده يعني انا ما... دا فيهم فكهات كثيرة يعني. المهم المرأة دي لما هاجرت. نزلت في المدينة عند من؟ نزلت عند معلم مرأة من شاكلتها. بالضبط. وحتزلت المدينة وأعجب لأمر الله سبحانه وتعالى لما هاجرت من مكة إلى المدينة نزلت عند مرأة على نفس طبيعتها مباشرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف الأرواح جنود مجندة يعني خلق الله جل وعلا الأرواح كل روح فيها صفات لما تكون عندما تكون صفات روح قريبة من صفات روح ثانيه يحدث بينهم ايه؟ الفن هذا معنى الروح جنود مجنده لما تجد الروح روح اخرى تسميها في نفس الصفات زي مثل هذه المرأة كده فعملت نزلت عند موقع على نفس طبيعتها وهنا يقول العرب الطيور على على اشكالها طاقه فلما تكون قدوة يبقى بالك انتبه انا رمضان هيعدل لك الميزان بدلاً من أن تأخذ القطب فنانين أو لاعيبة كرة أو أناس يعني يعني يطلق عليهم في ميزان الشيعة أذوي بضه مين في ده؟ أذوي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها القائم ويخون فيها الأمين. وينطقه برويبضة. قيل و... و... وما رويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل التافه يتكلم في أمره العامة. رجل ممثل يشرح للناس الدين. المرأة مجرمة تشرح للناس الدين وال... والفضيلة. كل هؤلاء ده زمن يعني الرويبضات. لا رمضان هيعدل لك الكفة. تسمعت صورة عظيمة جدا وهي سورة يوسف. اه يوسف نبي الله الكريم كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن يوسف. فقال الكريم لما اسألوه من اكرم الناس? من اكرم الناس? قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابنه يعقوب ابن ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. هنا تنضبط لك الميزان. القدوة في الوصل، الوصل هم أجمل الخلق، سلوات الله وسلامه عليه، وهم أعلى أعلى الخلق هاديا وخلقا وعلمًا وعملًا، فعندما يحكي الله سبحانه وتعالى لنا قصص الرسل يبقى هذا القصص ليس لمجرد التسليه أو لمجرد السماع، لا، حتى يرسم القرآن لك القدوات التي تحتاجها في حياتك. فهنا يأتي يوسف عليه الصلاة والسلام مثال يحتذى به عند جميع الشباب يوسف حتى تعلم يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف رأه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء حين حين حين أسر بالنري عليه الصلاة والسلام وصلى بالأم بياء في ميت المخلص ثم عرج به إلى السماء رأه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء في السماء الربيع فاذا هو قد اوتي شطر الحسن يعني الجمال في الدنيا نصفه ليوسف ونصفه لكل الناس نصف يوزع على على سائل الناس خلاف يوسف لكن يوسف عليه السلام وحده كان ايه اوتي شطر الحسن نبي شاب فاذا هو اوتي شطر الحسن وده اللي خلى مرأة العزيز تخرج عن صبيها ولم يكن لها صبر على على يوسف وتحدث وهي والناس تحدثوا وقال نسوة في المدينة مرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه امر انتشر قد شغفها حبا ان نراها في ضلال مبين اي ارادت فلما سمعت بما حملت حاجة هي حياة هي, هي, هي, هي, هي, هي تعلم بأنهم بأن النسلق قلنا ذلك حتى يتوصلنا الى رؤية يوسف وحيفتنهم يوسف لم عندما يرونه ها سيفتن به. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعتدت لهن متكئا مجلس وآتت كل واحدة منهن سكينا طعم ها وقالت أخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه أكبرنه يعني دهشنا وقلنا الله أكبر ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم شوف قال قال تخرج عليهن. ها نعم واعترت لأنها متكن واقتت كل وحدة من سيرة غلطة غلطة خش يعني فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا طعنا من شدة الإنداشي فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا طعنا أيديه لنا حصل سكينة هي هي هي متحسبة لهذا الموقف فلما لما كل وحيلة من هنا سكينا، فلما أي نوع أكبرناه وقطعنا أيديهن، بدأ ما بقطعنا في الطعام بيقطعنا في في الأيدي، وهم لا وهن لا يشعون بهذا التقطيع، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشان إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلك كنا الذي لمتنني فيه هو هذا الذي لمتنني فيه، ومع الجمال الظاهر ده. سوف تبدي لهم عفته وجماله الباطن قالت فذلكن الذي لم تنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم استعصم يعني امتنع مني غاية الامتناع فاستعصم وهذا ارادت انها هذا جمال الظهر مش فقط مظهر بلا مقبرة لا ده الجمال الظهر ده وفقه جمال على نفس الدرجة جمال الباطن عفة ولقد راوتته بتقسم ولقد راوته عن نفسي فاستعصم استعصم امتنع مني غاية الامتناع واتهدده ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصغير فنشوف المسألة هو رجل خريب وهو يعني بيخدم في بيتها وشاب فيه يعني قوة الشباب قال رب السجن وحب الي مما يدعونني الي قال رب السجن وحب الي مما يدعونني الي سبحان الله السجن اللي الناس كلها بتخاف من السجن و... و... وفيه ما فيه من التضييق ومن الألم و... عند يوسف عليه الصلاة والسلام السجن أحب إليه من المعصية من ارتكاب الفعشة وهذا هو الأنموذ الذي وحكا قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن واستغاث بالله منهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلينا وأكب من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إن هو السميع العليم عندما تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت متطرف الدعاء فاعلم بأن الله يسمعك وسيغيشك بإذن الله سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد مرأة والآيات اللي يسجننه حتى حين ودخول السجن ده ما كانش فيه سبيل ليوسف إن ربني من يحميه من, من هذه المرأة إلا السجن فكان السجن في حق يوسف اختيار يوسف عليه الصلاة والسلام وهو هذه القدوة التي أنت تحتاجها كشب في حياتك ما هو القدوة التي تريد أن ترسمها؟ ملامح القدوة دي ملامح القدوة لابد أن يكون انسان مطيع لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون إنسان بيناً لابد أن يكون, لابد أن يكون عفيفاً لابد أن يكون ذا خلق لأن الأخلاق بتعدي فمجلسة الحكيم تعديك بالحكمة ومجلسة السقيم تعديك بالسقم لذلك في كثير من الناس عندهم من الحنق بسبب أنه صاحب واحد أحمق فصار عندهم الحنق من, من صاحبه تجد رجلاً سفيها ولم يكن سفيها قبله لكن أصابته سفاهة لأنه, و... لأنه صاحب رجلاً سفيها واحد ظهر عليه الحكمة فتبحث تجد أنه بدأ يصاحب رجلاً حكيماً فيأخرز من حكمته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا تصحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقيه إذن القرآن هنا بيعيد لك مرة ثانية رسم القضوات لك ولذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحفظون أبنائهم سورة يوسف والبنات يحفظونهن سورة النور فسورة يوسف لأنها مثال للشاب المسلم العفيف الذي اختار السجن على المعصية وأجابه الله سبحانه وتعالى ورفع درجاته دخل السجن بضع سنين والبضع ده من ثلاثة إلى عشرة يعني ليس أقل من ثلاثة وإلى العشرة يعني ممكن يكون دسعة، ثمانية، سبع سنين في لأنه عفيف فقط إذن هذا هنا ترسم لك القدوات من خلال القرآن هنا رمضان نقطة من أول السطر تعيد مرس أنياً ملامح القدوة التي تريدها عندك يوسف عندك النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الرسول عليه الصلاة والسلام من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ومن شدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرون موافقة النبي صلى الله عليه في في كل شيء يعني النبي صلى كان يفرق شعرهم من من المنتصف الصحابة يفرقون شعرهم من المنتصف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير في طريق ابن عمر يسير في نفس الطريق الذي كان يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعل قدم تقع على قدم أي لعل قدم تلامس المكان الذي يعني يلمس النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل الحجر الاسود فكان يجتهد عند على الحجر الاسود حتى ينزل منه الدماء حتى يقبل الحجر الاسود واحد يقول له ارايت ان زحمت ارايت مغلبته يقول اجعل ارايت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك إذا نحن محتاجين نحتاج في رمضان إعادة القدوة ما عنها إن رمت مثالا للعفة فعندك يوسف صلى الله عليه وسلم الذي اختار السجن على على الزنا وعلى الفاحشة ان رمت تمثالا للخلق القويم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيره من الوصل فهنا يعتدل الميزان عندك اذا رمضان مش فقط يعدل للعباده لا رمضان يعدل لك الموازين والقيم فتضع اسسا لمن يكون من يكون صاحبك من يكون من يكون صاحبك من يكون قدوتك هكذا رمضان فهذه دعوة مني لجميع إخواني لعادة الموازين مرة ثانية التفكير في الأصحاب والقضوات وعندك القضوات العظيمة التي لا اختلاف عليها لا لعب كرة ولا لعب كرة ولا فاجر من الفجرة, من الفجرة ولا فاجرة من الفاجرات لا الرسل صلوات الله وسلامه عليه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الوصل وكان الله عزيزا حكيما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أزامكم الله